فَيَشْفَعُ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلَ قَدْ خَسِعُ أَنفُسَهُمْ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يرشي الليل النهار يطلبه حثيثا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 بين يدي رحمته حتى إذا أقَلَّ سحابا فقال سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به ما فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون